لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلادا فهي إلى الأبطان فهم مطمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن تزرواهم أن لم تزرواهم لا يؤمنون إنما تزروا من استفاد ذكره وخشي الرحمان بالغيب فبشره بما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 فعززنا بثالثٍ فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن مِنْ شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنا رجماكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم ماكم أيذ كبتون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 لِدُخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطْعِمُوا مَنْ لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وما علمناه الشعر وما ينبغي له منه إلا ذكروا وقرآن مبين لينذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين أو يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مال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 إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من لطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم